لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل س ي للعلوم ا خذوا ذ ح ر ك ف الاسلاميه ج ع ا وإن منكم لمن ل ي ط ئ ف إ ن أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قال قد أ ن ع م الله علي إ ذ لم أ ك ن معهم شهيدا ولئن أ ص ا ب ك م فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه م و د ة يا ليتني كنت معهم ف أ ف و ز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون ا ل ح ي ا ة الدنيا ب ا ل آ خ ر ة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يقلب فسوف, فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين م ن الرجال و ا ل ن س ا ء و ا ل ه ا ن ا ل ذ ي ن يقولون ا ل يقولون ذ ي ن ر ب ن أخرجنا من ا ا هذه ل ق ر ي ة ا ل ظ ا ل م أهلها و ج ع ل لنا م ن ل د ن ك و ل ي ا و ج ع ل ن ا م ن ل ي ه م و س ي ع ه النابلسي ل ا ل ع ل و ا ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ل ا ل م غ و ت ف ق ا ت ل و ا أ و ل ي ا ء ا ل ش ي ط ا ن كيد الشيطان كان ضعيفا أ ل م تر إ ل ى الذين قيل لهم كفوا أ ي د ي ك م واقيموا أ ق م و الصلاة وآتوا و أ ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاه ة فلما ل كتب ع ي م فلما كتب عليهم القتال إذا فريق اذا فريق ٌ منهم يخشون الناس كخشيه الله خشية الله أ وقالوا أشد خشية و ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا إ ل ى أ ج ل قريب قل متى عدت يا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل ي خير ل والآخرة ل متاع ن ا ق قل ى م الدنيا قليل و ا ل آ خ خير ر ة لمن ا ت ق ى و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أين تكونوا الموت. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده و إ ن تصبهم ح س ن ة يقولوا, يقولوا هذه من عندهم 「な ن で ن が思うかもしれな ل で ن موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه و م ا أ ص ا ب ك من س ي ئ ة ف م ن نفسك و أ ر س ل ن ا ك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أ ر س ل ن ا ك عليهم حفيظا ويقولون ط ا ع ة ف إ ذ ا برزوا من عندك بيت طائفه منهم, بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ف أ ع ر ض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن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 لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان, الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل الا نفسك لا تكلف إلا نفسك وحرظ المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنبا من ي ش ف شفاعة ع حسنة ي ك ه الهدى شركه ف ع شفاعة و ي ه غير ربحيه كفل م ن ه ا و ك ا ن ا ل ل على كل ه شيء م ق ا ع ي و إ ذ ا حييتم بتحيه فحيوا ف ح ي و ب أ ح س ن منها أ و ردوها إ ن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا لا يجمعنكم إ ل ى يوم القيامه لا ريب فيه ومن أ س ت ق من الله حديثا